غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة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 قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أ ل ا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا, وقد أخرجنا من ديارنا وابنا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 علينا ونحن أ ح ق بالملك منه ولم ي ؤ ت س ع ة من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده ب س ط ة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله و ا ل ل موسوعه ا النابلسي لهم و ت ي للعلوم م الاسلاميه ا م و س ل ع ه النابلسي للعلوم ك ا ل و ا ا ل ا م ب ت ي ك م بنا فمن ََْ شرب ََ منه ُِْ فليس َََْ مني ِِّ ومن ََْ لم َْ يطعمه ََُْْ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ مني ِِّ الا َّ من َْ اغترف َََْ غ ُ ر ْ ف َ ة ً بيده َِِِ فشربوا ََُ منه ُِْ إ ِ ل َّ ا قليلا ًَِ مِنْهُ فلما َََّ جاوزهم َََُ هو ُ والذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا معه ََُ م ْ قالوا َُ ق َ ا لا ُ و لَا طاقه ََ لنا َ اليوم ََْْ بجالوت ََُِ وجنوده َُُِِ قال ََ الذين ََِّ يظنون ََُُّ أ َ ن َّ ه ُ م ْ ملاق َُُ الله َِّ كم َْ من ِْ ف ِ ئ َ ة ٍ ق َ ل ِ ي ل َ ة ٍ غلبت َََْ غلبت ف ئ ة ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ولما برزوا ر ج ا ل و ت وجنوده قالوا ربنا, قالوا ربنا فاضرغ علينا صدرا وثبت اقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جاروت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 ولو شاء الله م ق ت ت ل الذين من بعدهم من بعد, من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ولو شاء الله م ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل ما يريد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا ا ل شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي ا ل ق ي و م لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نم له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك, فقد استمسك بالعروه ا ل و ث ق ا لن انفصام لها فالله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات والذين ك ف ر و ا أ و ل ي ا ع ه م ا ل ط ا غ و س ي خ ر ج و ن من ه م ا للعلوم ن و ر ا ت أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ه م ف ي ه ا خالدون ألم تر إلى الذي ألم إلى حاجم تر في ربه أن آ ت ا ه ا ل ل ه ا ل ل قال م ك إذ إ ب ر ربي ا ا ه ي م ل ذ ي يحيي و ي م ي ت ق الاسلاميه أ ن أ ح ي ت اسماء ل الله ا ل م س ن المغرب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 الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أ و بعض يوم قال بل لبثت م ئ ة عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه